وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إن أنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكنوا مؤمنين، وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما ضالين، فحق علينا قول ربنا إن لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إن كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون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 يُطافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عَيْنٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ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 قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كت لا تردين ولو لنعمت ربي لكنت من المحضرين أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتٍ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعْذَبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزلا أم شجرة الزقوم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 ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منفرين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 وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبَرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ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 فتولوا عنه مدبرين فراو إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين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 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إنهما من عبادنا المؤمنين، وإن إلّا سلم المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلو وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين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 أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ أَصْدَفَ الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ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 فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ما أنتم عليه بفاتنين إلا مِن دُونِ اللَّهِ مَا هُوَ بِرَبٍّ حَقٍّ وَلَا رَبًّا لَّكُمْ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وإن كانوا لا يقولون لو أن عِنْدَنا ذِكْرًا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفر به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن يندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ